بسم الله الرحمن الرحيم بنابي مهربان سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون أمس سورة كأمنا دُمَان التخوار فرز ما كردوا جورالي برياركاني وَلَوْ سُورَةَ دَاهِنَا وَمَانَ تَخْوَالَوَا أَتَرُونَ كَانْ بُوْأَوَيْ أَوَبِيرْبُكَنَوَا الزانية والزاني فاجردوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واللي يشهد عذابهما قائفه من المؤمنين جنو بيبي زناك هل يكيا صد داريان لابدن وبزي هات نوتان بياندا نتان غري لذيبج كردي نفرمال اخوا اگر اي وبورتان هي بخوا وبروج دوايي وباء ما ديبنين سزاداني او دوانبن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين في ما المصر يتعلم آفرتي زناكر وآفرتي مشرك نبيه وآفرتي زناكر ماريناكات Tanha piyavi ya piyavi müşrik ne be? be arbaat şehada. Fjildohum thamanin jelda. Fjildohum thamanin jelda. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَوَانِكَ بُخْتَانِ زِنَادَكَ بُؤَافَلتَانِ دَائِمَ فَاقَ لَقَاشَانْ تُوارْ شَايِدْنَا هِينًا لَسْرَاسْتِي بُخْتَانَكِيَانْ أوَهَشْتَادْ دَارِيَانْ لِيَبْدَنْ إِتْرْ هَرْ جِيزْ وَأَوَانَ لَسْنُورْ دَرْچُونْ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ جِلالَوَانَيْ كَدْوَايَ أَوْ تَوْبَدَ كَنُو كَرْدْوَايَ تَاقْدَكَن أَوْ صَابَ رَاسْتِي خَالِي وَالَّذِينَ يَرْضَوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين أو بياواني بختان بخزان كان يندكن وبيت جل خوياه هتشاة تجانية أو شادة هذي جلوانا بمجرية كصور سوين بخواب بخوات كبيجومان أو لراس جويانا قدalet <تصفيق> خزانة والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ولكن جمزادا بل نفرين خويل سر او ب اجر دروزن ب ويدر العذاب أن تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين او افرتش کتاوان بار کرا ولل ان مردکیوا سزای زنای لسلا دبا بمیکت سوار غضب الله علیها ان كان من الصادقین خشم خوایل سر اگر مردکی ل راز گویم ولولا تضل الله علیکم و الله تواب حکیم واگر بهرو بزئی خو نبوا بستا نوا هر کام لو پیاو آفرتی کرا دروزن بن خو د و بیگمان خا جیرا کری پشیمانی کرد رستا. إن لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم لكل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم بيجمان كساني كأبختانين وعائش شيخ يزاني بيغانبر صلى الله عليه وسلم هل بس دستي ابون لخوتان با منافقي شياب تبو ومزالا اوبهتان الشر بوتان وانيا بل خير تاكيب بو هر يغلوان هيا لتاوان بو دا ولو هولدا ولو بهتاندا واوكساك بشي گوراي بوختانكي گيرتا استو ك الله كوري ابيبو لروجد وايدا بو اوسزاي هر گوراء لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا إبكم مبين دبوكات أو بوهتانة بيس بيانوا آفرتاني إيمان دار جماني تأثيا بخويا ببردايا وبيانو تايا أما بوهتانة كي أشكراؤنا لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ دبوتشي او بهتان كرانات ورشاتيان لسرينا هنا انذا اجر شاتكانيان هنا كواتهر اوانن لا يخواد روزن ولولا فضل الله عليكم ورحمته بالدنيا والاخره ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفظت فيه عذابا عظيما. وأجر بهرو رحمتي إخوانا بوا بسرتانا ولا الدنيا ورجد وايدا دوتا دبو. لابر رسولتان لو بحتانة دابو آئشا سزايا چي گورا بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونهو هينا وهو عند الله عظيم كاتي <تصفيق> ان بحتانتان بدم او دم لأكتر ووردگر وبزمانتان دلين كزانياريتان دربارينبو وَاتَّنَ دَزَانِ شْتِچِي سُوكُو آسَانَ لَكَاتِق دَال لَا إِخْوَازُ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ بُوتِيكَاتِ أَمَتَان بِسْنَثَانُد بُؤَي مَشْيَاوْنِي قَسَوْ بُهْتَانِ وَابْكَيْنِ خو به گردی بو تو خوایا اما بوتان چيزور گوري يا يعظكم الله ان اوي رويدا اگر اي و بروادان اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَخَفَاءَتْكَانِ خُيْبُ وَالرُّندَكَاتُ وَخَفَازَ نَكَادُ رُسْتَا إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تشيع الفاحشة في الذين آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَهُمْ عَذَابٌ أليم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ باراستی اوانی پیان خوشا زیناب لو بیتولنا وخالچی ایمان داردا سزای سخت یم بو هیل دنیا و روژ دیوائدا وخفاد زان و ای ولولا فضل الله علیکم و رحمته الله رؤوف الرحیم اگر بهرو بزای خوان ابوا بهرتانا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 اواب راستي شيطان فرمانده كات بكاري زور ناشرین زिना او خرافه اگر بهرو مهرباني خوا نبو يا بسرتا نوا هر جيز کسل ايو پاک نه دبووا خوا هر کسيب ويا شياو به پاچي وَخَافُوا بَسِرِّ زَانِيَةَ وَلا يَتَأَلَّؤُنَ الْفَضْلُ مِنْكُمْ وَالسَّعَةُ أَنْ يُؤْتُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ دَاسَ النَّخْوَنَ أَوَانَتَانَ كَخَاوَنِي خير متيندا بخزمان وحجران كوتران لفيناي خوادا دبالي برد ابن تاف وشبكن اي فيتان خوجنيه خواله تاخوج ببي المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا لعنوا في الدنيا والاخره ێ گومان ئەوانەی بختانی زیناادەکەن بۆ ئافرەتانی داوێن پاچی بێ ئاگای ئیماندار، نەفرینیان لێکراوە لە دنیا و آخرەتدا و بۆیان هەیە سزای زۆر گەورە يو تشد عيملسم و عیم وروجلهم بما كان و يعملونڕۆژێک دێشاایی ئەداد Büker davanic kurduyana. Yüme iddi, vefhim Allah dinihumul hafı. Ve yâlâmun an Allaha, o alhafıul mübinn. Lou rujda, xwa padaşti tavuyan barasıydı, وَأَوْ كَاتَ دَزَانٍ بَرْغَاسْتِي هَرْخْوَا هَقِيْئَا شَكْرَا وَدِيَارَا بُخُو الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لەهممە فڕەنتو وواریزب کەریم وە ڕاستە ئافرەتانی ناپاک بۆ پیاوانی ناپاک و پیا و پیسەکان بۆ ئافرە پیسەکان و ئافرەتە پاکەکان بۆ پیا و پاکەکان و پیا و پاکەکان بو اوفا كتا كاني لبردن و لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا حتى تستأنسوا وتسلموا على ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. أي أو كساني برواتان هنا و مثنى هذ مالك ذجل مالكاني خوتان حتى برز ذكن بخوانكانيان ودواي أوي مولدران سلام بكن لخوان مالكى أوطى أكثر بوتان.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 واگر تیتان وتراب قری نوا ابي ب قري نوا اوتاك ترواك ترابوتان وخوا زانابهم ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون هيس گناه نابن Kabetsin ömâlanı, kesi tian işte zinio, kalupeli kota nitiyebet, vakütel, vaxwada zani bawi aşkrayda kanu bawi deşar nwa. Qul l-mu'minin yuddu min abzarîhim ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون أي محمد صلى الله عليه وسلم بلئبا في آواني إيمان دار ساوي خويا لسير كرديني محرم حرم داخنو بپارزن وعورتيا لدائوين بسي بپارزن او ساكترو پاكتر <تصفيق> وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها واليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ابائهن أو اباء بعولتهن او اباء بعولتهن أو أو أبناء بعولتهم، أو إخوانهم، أو بني إخوانهم، أو بني أخواتهم، أو بني أخواتهم، أو نسائه، أو ما ملكت أيمانهم، أو التابعين.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 وَتُوبُوا إلى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَبَلَب افرتان ايمان داريش ساويان داخن وباريزن لسير كرديننا محرم واوراتيان وباريزن لداب ان بي سي وجواني خو اندر نخن جغلوي بدر ويو دياره لزواني وقتم و و باسر کو شکان یم بدن بسین گو بروچان دا و جوانی خو اندر نخن زیاد لوی درد کوید بو yan یان yan, دیام باوچان یم باوچی yan یان کرکان یانکری مردکان یا برکان یان یانکری برکان یان یکری یا افرتانی ایمان یا کنیزک یا ئەو شوێنکەوتە و پیاوانی کە بێنیازم لە ئافرەت وەک خزمەتکار و پیر و نەخۆش کە ئالەزوو ژن و مرداتیان نییە یا ئەو منداڵە کوڕانەی کە ئاگان لە لەش ئەوورەتی ئافران نەبێت باڵغ نەبوو بن. ئافرەتان لە کاتی ڕۆیشتندا قاتیان نەدەن بە زەویدا تا دەنجی خەرخاڵ و هموتا توبك كانوا بكرين أو بولا إخوة أي إيمان دار كان تارزجار وسر كتوبا وأكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمامكم إيه يكون فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع نعدي ژنمارە ببڕن بۆ پیاوانی بێژن و، ژناانی بێمێردیش بدەن بەشو، هەروها ئەوانەی ئیماندار و چاکرد لە کۆیلەکان، ژنیان بۆ بێنن و کەنیزەکەکانیش بدەن بەشو، ئەگەر ئەوان هەژار و کەم دەست بن خوا لە بەەخشدەی خۆی و بەهری خۆی دەورەمەند و بێنازیان دەکات، وەخوا فراوان و وَاللَّيْسَ تَعْفِي فِي الَّذِينَ لَا يَجْدُونَ لِكَحَنْ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أِيمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمَتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي أَتَاهُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَدَبَيْ أَوَانِي كَتْوَانَيْ أَرْشِي جِنْهَنَانِ يَنِّيَا فَاقِشْخُوَيَ عَ هتا خوا ببهرو روزی خو بیني ازي اندكرد واواني داواي نوسراو دكن بوكرينه وي خو يال لبندوكني زككانتان او نوسراويان دقلداو نوسن بوكرينه او آزاد بوني خويان اگر خيرتان لوال دبدي دكرد كبريكه لتواني داني او فاري ابي بيدات بخاونكي بو آزاد بوني ولو ما ليك خوا ب اي وي داو کەنیزەکەکانتان زۆر لێ مەکەن ناچاریان مەکەن لەسەر زیناکردن ئەگەر ئایانویست داوێن پاک بن، تا ماڵ و تان جا هەر کەس ناچاریان بکات زۆریان لێ بکاتئجا بەڕاستی خوا دوای ئەو زۆر لێکردەیان لێبورددەەی میهرەبانە بە وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَثَلًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ اردو مانا <تصفيق> وتنم نوب سرهاتي او قلى ليل بيش ايو وبون هروا قندو اموجاري باريس كارانو لخواتر سان الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه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 يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم خوارنا كروي آسمان كانوا زويا بخور ما ج كان ونيرنا كبرواي خوا وقتاق <تصفيق> واتلاش تدابيد أو تلاش دناو شو شيك دابيد شووشەیەش وەک ئەستێرەیەکی گەش و پرشنگدار بێت. ئەو سللاەتدا ئەج سێ بەڕۆنی درەختێکی زەتونی بەفەر و بەرەکەت، کە نە ڕۆژ هەڵاتی بێ و نە ڕۆژ ئاوایی بێ سێبەر ناگرێ نە لە کاتی هەڵهاتنی خۆر نە لە کاتی ئاوابوونی. ڕۆنەکەی ئەوەندە پاک بێت، نزی روناكي زيتو روناكي اجر واخا سبيي رنموني دكاتبوا لاي روناكي ايني خوي واخواتا دين نموندهينيت في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاسان لَمَزْغَوْتَانَ قَدَا خَمْ وَلَا تِدَاوَ كَبَقَوْرَوْ پَا قراجيره برزو بلن دروز كريت زِكْرُ يَا دِ خْوَاي تِدا بكري لو مزغوتان ذا تسبيحات خوادا كان ببَيانيانو ايواراندا رِجَالُ لَا تُلهِيهِم تِجَارَةٌ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 لراجع باترسن كراجع قيامته دلو تساوكانيان تيأي داد غورينو آوجودبن ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب تأخواة بعداشتين بداتوا وبعداشتين تساكتريني أوي ككردويانا و بگەل پاداش تەکەان لە بهر في و زیياشیان دداتي وخوارز قروزی ددا بههرركسبيو ف ب جمارو حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وأوانك ببروان كردواتساك كان يان وكسرابي قوايا سراب تيشكيكا كاتي زور گر محل بيابان دا لبیابان یک بریز که و کسی چیزو تینو با آوی دزانه لدوره و بپله درواد بوی که تیدگاه تلایی هیز بدی نکار لقیامت کافر دبینی خواه آماده للایدا. ده انزا خواه بچاچی پاداشتی کرده و کانی دداته دا و خواه بپلو چستانه لی پرسینه و دا.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 یا کردوی بیبرویان وقتن تاریچی گوائی لنو دریای چی خود دا کشفال لسر شفال دای پاشی بی دسر او شفالی شوا هوری چی رشی باراناوی بید تاریچی کان نشتب نسر یفتری اگر دستی در بینه نزی که دستی خوی نبینه لبر تاریچی زا هر کس خواه نوری ایمانی پین بخشی بی اوی روناچی ألم تَرَ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتِ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ آيَنَا بِيْنِي بَيْغُمَانْ هَمُوْأَوَانَ إِلَى آسْمَانَ تسپحی خوا دەکەن هەروها باڵندەکان کاتێ باڵیان کردووەەوە بە ئاسماندان تسیحاتی خوا دەکەن هەریەک لەمانە نوێژ و تتسپحاتتی خۆی دەزانێ و خخوا بەوەی دەیکمزاە و ئاگادار واللهه الله المصيب تەنها بۆ خخواە خاوننیەتی ئاسمانەکان و زەوی و گەڕانەوەش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 فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا ضبقه يذهب بالابصار انزني كخوابه اوركان دبات باسمن دبه هواشي طشان او بلا هولانه كي وذ دكات بيتو دوستر د اخا تسري يكتري İn zade binidlo babaran lan ewhaurakwa debare, vla asmanı vla haurkan kovkciyon terzade barine, inza tuşi ziyandı bıbo terze her kese kwa biye vla iddar la her kese kwa biye, nzi karunatıv şovu itmaxi hura, kabine ta vakan babar. إن في ذلك لعبرة لأول الأبيصاب فشو رج دقر بكرت دريش كردنيان يا برج بون وشو ذاه تن براستيل مدى پن دکی بوخا والله خلق كل دابة من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 إن الله على كل شيء قدير. وأخواه موز دوارتي لأودرس كردوات. إن زهند لوان لسرسشى دروات. وهندش تريان لسردو قاز دروات. وهاشيان لسرت فار بيد دروات. خوا هرتى بيدروس تي دكات. بعومان خاد الصلاة بسرها مشتى قداها. لقد أنزلنا آيات. مبينات. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وخواش دكات ويقولون آمنا بالله وبرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وأوانا ضلين هنا وبخوا وفي غمبلو جرالي ما كردو حاشكم مليق لوان بحشتيد ذكن لحاش يوتيان واوان الراسد دائما دا دار نين دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وكاتب بكرين بولاي الشريعه خوف پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو اوي حكم بكلني وان ياندا دجرا وإيه كلهم الحق يأتوا إليه مذعين بلام أجر لحكم دان كذا حقك أبو أوان بيت دين بولاي حكمك بو بريم الكتياق أفي قلوبهم مرض أمر تابوا أم يخافون أي يحي فالله عليهم ورسوله بل اولائك هم الظالمون ااذ لكان يا نخوشيطا يا لقمان دابون يا عند ترسن فاو بيغان بركاي صلى الله عليه وسلم استمع لي ابكن نخير هيس لواننيا بل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا, يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون سيئي من داران تنهى أمياء كاتبانك بكرين بولئي برنامي خواه صلى الله عليه وسلم مَوْ أَوْي بْرِيَال بَداد لَنِي وَانِي أَنْدَا كَدَرِين بِاشْتِمَانُ جُرَايِدِين وهر أْوَانَ رَزْغَرْبْوَان وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ جَا هَرْكَز جُرَايْلِي خْوَافْ يَغَمْبَلَكِي بِكَاد وَلْأَخْوَابْ تَرْسِيَاوْ فُويْدَا سَرْفِيتِي خْوَافْ بْقَارِزَة وَبْرَاسْتِي هَر وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنْ قُلْ لَا تُقْسِمُوا صَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَدُونَ دور وكاس سوين ديان دخوار بخوار بأو قريسوين خوار دنيان كأگر فرمانيان في <تصفيق> تون بو ve guman der detsen bu esven mahon melkatsi jorali e wazandrawa qisatan pechawane barasti xfa aga darabu kirdevane dekan ul atiyullaha wa atiyu rrasul fa in ma ma وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ بلا فرمانداري خواو فرمانداري پیغمبر صلى الله عليه وسلم بن انزا عن هلكر او پیغمبر صلى الله عليه وسلم تنهابه پرسياله لويدرا وبسريدار كجيان دني فيامي خوايا وا اي وش با پرسن لويدرا واغر جورا الي پیغمبر وكان صلى الله عليه وسلم او هدايت والدغران والپیغمبر هي شيء لا سنيه بيزلا گيا الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما الذين من قبرهم.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 وكردوي تاكه كان يان كردوا كبيگمان دهان كات زينشيني خالشي تل زويدا هر وقت ايمانداراني پيش اماني كرد زينشين وا اينك كان بوداس بينه او اينيك خوافي رازب و بويان وترسو بيميان بودا گوري به اسايشو آلامي لوكا تدا اتر من دفرستنو هيچ ها بشي كم بو بريار ندان و هر دُعَايَ بِدِيَهَاتِنِي بَلَينَ كَان أَوْ بَرَاسْتِي هَالأَوَانَن دَرَسُولَ رَيغَي خُوَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَنَوِز بِجَيْبَنُو زَكَات بِدَنُو جُورَاي لِيَغَمْبَر صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بُكَان تَخَارَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ومأواهم النار ولبئس المصير. أو كساني يباورن وانزان للتوليخوارز جاريا عند بيل زبيداو أو أن زجاجاً أجرى أجلس سرنا زاميت يبدو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 كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم أي أو باورتان ورتن هنا ودب مولطا لورجرن باندي ايوان إيوان حروها من داركانت كهشت بالغنبون نبون لسأكاد دبوطون جوري نستني جنومير لحج نوجي بياني وكاتب وشخت دادن لكاتني ورواندا پاش نوێژی عیشا، ئەم سێ کاە کاتی فۆ دەرخستنە، بۆتان دروستە دوای ئەم سێ کاە بێ مۆڵد وەرگرتەن نەبوو ئێوە و نەبوو ئەوان هیچ گوناهێکک نیە مۆڵد ورنەگرن، چونکە ئەوان زۆر بە دەور بەراندادێن بۆ خزمەتکردنتان، ئێوە لەگەڵ یەکتردا تێککەڵن، ئاە و زۆرە خخوا ڕوونی دەکاتەوە وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَاتِكَ مَنْ ذَاكَ كَانَ بَالِغٌ بُونَ أُسَادَبَ مَوْلَد وَرْبِغَرَن وَكُوتُون كَسَانِ پَيْش أَمَان مَوْلَتِي أَبَمْ زُورَ خَارُونَ دَكَات وَآتَ كَانِبُ إِوَ وَخَافَ زَائِدَانَا وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فليس عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أن يضعن ثيابهن غير الَيْسَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَا ثِيَابَهُمُ الْغَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ واختاني بيرو لكا كوتو او افلتاني اميدي شوكردن ينموا هيك غناه شي بلام زينة جواني عند نخن خو أجل لاين بنو باشتبن أو ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلون.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 Faida dıxlı buyutlar feselimu ala füsükum tehiiye min üddil lah tehiiye min üddil lahı mubarık tanıyibe kdzalik yubeyin Allahı lukumü laayatı şel günahi la serniya, haruha naxoj günahi la serniya, amzor kesane günahni abuyan nan xardin la gal kesani saghda, vabu ewaj günahni kalamalikanı xota nan buxun, malımdalı xizanıkantan harb malı xota dadandıre, ya nan buxun la malı bauk tan, ya malı dayk tan, ya malı bırakk tan, ya malı fushk kank tan, ya, pura ya, ya, pura ya, ka ya mali pura kantan khushkani bawq ya mali khalakantan ya mali pura kantan khushkani dayik ya o mali kanik lilakan yan ka laye wa ya ya mali baraderu hawratan hit gunatan dasani bakumal yan bataniyan al bkhon dzakkat yatuna hal maliq lamalan aw salam lektir bkan lawalik salam kirdiniq lilan fawa hatwa سلامي شي جوانو تاك باك ابوشي وخواروني دكاتو ا تكانب ايوا بلكو اقلتان بخنكارو بير بكنوا المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على امر جامع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 إن الله غفور رحيم براستي إيمان داران تنها أوانا كبروايا بخواو فيغنبر كيهناوا وحركاتي لقل أو دابن لكاريتي قرنك داك كويان دكاتاوا وقغزاو جمعو زجن نارون بهزلايق دا هتا مولاد لبيغنبر صلى الله عليه وسلم ورنگرن باقمان أوانا مولاد لوردقرن او انا كسانيك كبروان هي اخواو في پیغمبركي زاهكا تي اوانا داوي مولاتي اندي كرديد بو هند اي شوكار طيبتي خوين او هر كام يا خود ويست مولاتي بده و داوي لي بر دنيا ابوكا براستي خواله بده مهربانا لا تجعلوا دعاء قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَارِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بَانْكِرْدِنِي بِأَغَنْبَرٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَنَاوْ خُوْتَ عَنْدَىٰ دَامَ د بیبر ریزو بانک بکریت وک ای یا رسول الله الله علیه و سلم خوا دزان او اگادار بواني له ای و به به مولد لقنای خطی تر و درد سن بد زیوا جواب تر سن اوانی کپی چوانی فرمان پیغمبر دکن صلی الله علیه و سلم کله دا بلاوت اخی کرنوی چانتوجبه بیا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 بێدار بنەوە بەڕاستی تەنها بۆفاایە ئەوەی کە لە ئاسمانە کا و زەویداە. بێگومان ف ئاگادار بەوەی ئێوەی لەسرە دیکەن، ئەو ڕۆژەش کە دەگەڕێنرێنەوە لایوا، ئەوسا ئاگاداریان دەکاتۆ بۆو کردوانەی کردوو یانە، وەخفا بە هەموو